بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه لا وأنا كان شرح كشف شبهات بشرح الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله فوزان جيشنا لا فرصتك كافر ما هذه شبهة من شبه المشركين عباد القبور الذين يدعون الإسلام ويزعمون أن عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ودعاء الغائبين لتفريج الكروبات أن هذه أمور لا تضر ولا تخرج من الإسلام ما دام صاحبها يقول لا إله إلا الله. الله إما شبهك على مشركين دائما إما إشارتين بكلميه المشركين لنكتب كيا طبعا ما بستي بمشكين كيا أو كساني أمره كون وجهك روجوا قرن عبادته كان بلام لجل أواه غير خواك. أموان ليه كابباً بمشرك بوية الشيخ لراء من شبه المشتكين حتى بورانا ناوست عباد القبور بو أمان مشركاً لبروي أمان قبر پرستن يعني خواجة پرستن و قبر الذين يدعون الإسلام وكتم أمانا الزور كزالين كاكاو كوتو تشيركاو مشرك نيا رأس تغلطي كردوا بلان بجهل تكوتوا صحيح واعلاي أهلي سنو جماعة وكاسيب كوتو أو موحدنيا بتأكيد موحد أو كسيك شرقناك أو مشركة ويقول الذين يدعون الإسلام أما ادعاء إسلامك يعني إسلامي الإسلام تقينين لأن الإسلامي الرأس دور دورا لشركوه دورا لها وباش بيداك ذنب تعالى ويزعمون أن عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ودعاء الغائبين لتفرج الكروبات أن هذه أمور لا تضر يعني وآلا ابدايتي وقبر كانها وربو برديان هانا ابو بردن بومردو كانو داوي غائبين جا غائب مردو به يا خدك سيك بزيندو يعني اما غير لا و أو بد تأكيد بي وداوي لبكاء وبالتاكيد يعني دروستها تولى كسي شي زيندو كلى بردمي به داوي لبكي كادو دعا اخر دعاء لا على ودوابك لتفريج الكروبات ان هذه امور لا تضر الا امانه اشتئك إن كواز زر ناجين يا باء إسلامك زر بلا إله إلا اللهك ولا تخرجوا من الإسلام لislam يمدركا تدروا ما دام صاحبها يقول لا إله إلا الله ما دام كبربل لا إله إلا الله طوب فيش تزدري في ناجينه دليل عن شيء بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على أسامة بن زيد لما قتل رجلا من المشركين أظهر الإسلام قالنا هو تا، وسامك يشتكي سبب كوجل كان، لا إله إلا الله. بعدها مرسل الله صام إنكاري له. كتب وقال لا إله إلا الله. فقتله أسامة بعد ذلك ضائنا أنه إنما قالها ليسلم من القتل. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة كوتي بوي كشتم لبروي درواك يشتوي خيلا مريدين للكشتم ببارزة من كشتم. بعدها مرسل الله لا إله إلا الله و اما كان بلغة هركس يبلي لا إله إلا الله تواه هاته دائريه إسلام ويتوتونا بيبلي مشرك اما غلطة طبعا اما زور غلطة ام فهمه جاري ما مبهتة مشابكين او كسيك كبلي لا إله إلا الله او ظاهري يبومان درك وكوا إيمان دارة بلام ابي امد رجحي دو نقطة زور مهم كين نقطة يكم بزانين متمسك ابي بواجبات لا إله إلا الله نجاكا رجو غري زكاة دياح حجاكا امانا اكايانا بザن ينهجها الله شنرواكي اسلامي لي بديناك إلى دعية، أجرب لا إله إلا الله، دعائي بلايا رسول الله هو هالي وشانه، أجروتي لا إله إلا الله، دعائي يا عبد القادر جلاني او هالي وشانه، هالوقت شون أنا لبشان لقومي نوح كبيعتش كا على كان يخان بانكث خيت على نوح ناف عليه الصلاه والسلام، ولا زمان بيعرض ليش ياو شعري كاني هو بالولاد ومنات عزب خايف عليه صل السلام إيه مجلس معدي خو الله غير خايت على ياخذ خايت على الله يعني كات و من زنیم ای امدو نقطه جبر جی کمیان جبر جی که واجب ات کردند دوهمیشان ناکات کن کردینی شرک و ظلالت و فاستدل به این قصه علیه من قال لا اله الا الله فهو مسلم ولو فعل ما يناقضها من انواع شرک اکبر استدلالی که دو بام قصیبم بعثال السر اوی کوارک سبل لا اله الا الله تو مسلمان عجل هتشی کشکال ویک اسلامی که شی هالوشنیت ول انواع جاء اکبرش امرؤ امبابين يصير قضائي معاصري امر وبداخره يعني زوجة الخلفيه بيرسن فلان بو كافره بو شيخله كافره كي وازاني ايما خلق كافره كي كابره خوي خوي كافره كا كسيك بيت بلا لا اله الا الله دوايش بلا خوا ظلم كردولا افرا بلا خوا ظلم كردولا مسليميراز بلا خوا ظلم كردولا حكم روايتي اما كي اسلامي فيه وما اوكتا اوكسا اما اسلامي هيل وشانه اني استنقذ انا زربا يعني انقذ انا لناو بنام مسافینی امر وایا، علیه اساس که اما پابندین با قرآن و با اما بوقاتشی پیششود و اما با خوی دینگی هلوشانو صدق اجبرالله علی الله استفاده نیه. هر قوانین پیششود که هواری آنکرده غیر خویت برطعله خواب و مشتکیدانه. به همان شیوا حکمرانی داوله غیر خویت برطعله اب کیتو پیدروابه آو دینگ کده هلوشانو و کاته. یعنی نقد نقد لخویت علا بگری. خویت علا فرمی لام و عقبه لحکمی توبری. نقد الأخوة بغربلي أو حكمي ظلمي كواتا أو أو فهو مسلم ولو فعل ما يناقضها من الشرك عشت الكلاكب أولا نواقضها ناجمير نازعني سيري كوامك يعني فاستدلوا بهذه القصة على أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم أما شبهك يعني, يعني وكذلك استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله هذا قالوا عاصم مني دماء وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله عز وجل ينأى يعني في غماري خوا عليه صل الله من أمرا في كراوة كوا خالشي شر لجل خالشي بكم وبيان كجملة نبي لا إله إلا الله أجر وطيان يتق وخيريان مالياً إلا بحق الإسلام أما كان الدليل لسروي بز مجرد لا إله إلا الله باريز رأى اللي ويكوا ماليان وياخينيان قالوا فهذا دليل على أن من تلفظ بهذه الكلمة لا يقتل أما الدليل لا سر هلك سأأم كلمة يودنا ولو فعل ما فعل من أنواع الشرك في العبادة مع الأموات والأضريح وصرف العبادات لغير الله ما دام أنه يقول لا إله إلا الله هادشي يبكي لأنواع الشرك أما مشجنيا كافرنيا وحزك لقال مردوانا حواري حواري مردوانك يا خصر في عبادتك أبو غيري خويت على <تصفيق> يا وكوتم أن حكم روائي وابكاد كوالغير القرآن والسنة دليل بينت دروب لا يوجايز بين مشتانا أنه يقولوا لا إله إلا الله هذا حاصل الشبهة وهي شبهة خطيرة إذا سمع الجاهل ربما ترجو عليه لا سيما أنهم طلواها بطلاء خادع وهو الاستدلال بلا حديث لكن غير موضع أما أكن الدليل أم الشبهة دليل النيل راستها شبهة زهر خطير شوتها يعني لسال انسان نزان تيبر براستي إنسان ينزع أمر الجهلبي على راستك إن أستأذن زور بيزوري خلقويلها تو يعني هو تز دايماً بيان عليه قال إبا شواني أو قبل لا لا الله من قال دخل الجنة وهذان لا لا لا كلمةك بس بس ما نوتره يعني هجم عنا ونا وروش كنية أما قولتني شو بهيك أمر بو والتنانات أبو أو كسانى كناي خواننا ونا وسلفي يعني بدأ خوا ديني مرجئان بلا كذوبة ورانيكذوبة راني سلف بر راني سلفي بدأ خوا باسعاً الله وقد أجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبه بستة جوبات مجملها الشيخ محمد كري عبد الوهاب رحمة خويلي بأم شبهاني أواني ردكر دوب الشش جواب كرت جواب كان أماناً كيس الشيخ باسعاً كجوابياكم الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل لا يقولون لا إله إلا الله إما بياناً انت ما شاكن بيان غماري خالد صلى الله عليه وسلم شري لجل كسانا وكشني لناي بردن كأنود لا إله إلا الله أو لو بلن لا الله، أنت فقاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله. أين قال الله؟ لا إله إلا الله بتأنها كافية، وقاتل الصحابة بني حنيفة، وقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله. صحابش لقال بني حنيفة أو أنهم مسلمي كذاب كتك. لا اله الا الله نوت ونرجعنا كردو بحسابي خويا مسلمان بن او انا خويا لا اله الا الله لما لما ظهر منهم ما ينافي هذه الكلمه فلم كانت الكوام كلمه لا اله الا الله لا بل امر ام اشنها نواقض يعني لبدكره او بصحاب اللع لوانيه فلم تدفعم هذه الكلمه ولم تكن مانعه من قتلهم ام كلمه استفادي بها نجا انا ونبو مانع لو كوالنا يعني بده والجواب الثاني جابدوهم أما يفي بيان تناقض هؤلاء يعني أسمه بيان أو أكين كوا أمكسان خوان خوان هلا وش يعني نوا شون لأنهم يقولون من أنكر الصلاة أو الزكاة أو الحج أو أنكر البعثة والنشر يكفر عندهم أو كسي إنكارين يشبكا للايان يعني, يعني يا زكاة يا حاج يعني إنكارين يندوبناوب كا ينبيان على إن باش أورن كسي صد هذا يجب قوله لا إله إلا الله. بس إن كان لا تاني عنه. ألا نبله؟ إذا كان زكاة كذاب. إذا كان حج كذاب. إذا كان زين دبونة كذاب. كافر. لا لا أي واحد كافر. أبشر إن كان أمانة قولة ريا إن توحيد وياخوة بريسي. وأما من أنكر التوحيد فإنه لا يكفر عندهم. كهاتا متناقضة. او انكاري توحيد بكا للاي اوان اما كافرنا بي بز انكاري اوش تانبكا كباس ماكت بل الراستة بوانش كافر بي بلام انكاري توحيد لسرو حميانو اي كواتما تناقض بلوانه نو جوابي جسيهم او ان معنى حديث اسامة بن زيد ليس كما فهموا ان من قال لا اله الا الله يكون مسلما ولو فعل الشرك والكفر حديثي اسامة معناه كي امني اركسيك او قوانتي يجيشتون بل لا اله الا الله كثير المسلم بات شيء جك بك قال شرك وكفر انما معناه أن من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يظهر منه ما يخالف مدول هذه الكلمة من كفر او شرك كذا كذلك من لا إله إلا الله واجبه وتو الى بيني حتى تشيل درك او الى درك بيكوا او بي شواني أو معنى لا إله إلا الله اياك كبلتي لو كوا انسان بكفر وشرك بس كفر وشرك الكل أو كاتا نهابوا بلاب يستابوا بكفر وشرك لا بل أو هاي نقاطي جد كباس ما نكرد وتمان أو يبي تمشي عليهم زين نوجكه يعني أجر كابرا نوجي نكرت أو تعب يا غماري خو أسألك الحديث صاحب خاله مسلم فرمه وميرتو نقاطي الناس حتى أشهد ولا الله وأن الرسول ويقيموا الصلاة بس أجر نوجناه يعني كابرا هذا مسلمان أبو إما السير رعاستين حتى كاتي نوجكه أجر نوجي نكرت وتنوجناكم ألين لا إله إلاك استفادين بينك يعني يعني نوجك هي لنا ودبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب الرابع جواب أن الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسقون بنبي فتبينوا أم, أم آية تشيقين فأمر سبحانه وتعالى بالتبين يعني التثبت بشأن من قال لا إله إلا الله هركز يقول لا إله إلا الله تعب بشيء ليبكي أرهاب وسيل سيري تأكيد كي توب زاني بالفعل لا إله إلا الله كبراستي وتويت سيري كذا وكاني لا إله إلا الله كبزاني نواقض نيها مزان واجبات اهن يبدوه لا إله إلا اللهك كون كأفضنا به فما فائدة التثبت إذا كان لا يقتل إذا قالها ولو فعل ما فعل فائدة أو تبين التثبتة جيا تاكيد كانوا بزان أما امد شمعنا يكيه أقر كابران كجره لكاتكا كأي الله أقر هاتشيه نخير أو كسيكا أو ألي أبي أمد لدواء اوا واجباتي هنا بدواء لا إله إلا الله يا نواقضي نكرت أو كاتت الرعاوسي لسر نكشتني بلا ما اواني جيبجي نكر واجباتي جيبجي نكر وهروها أو نواقضاني هنا بدواء لا إله إلا الله يا كاتت أكجرية أو معنى تثبتك أو معنى تبينك آياتك أخويا فرمتي ولا تقول لمن ألقى السلام السلامة لست مؤمن و تعالا افرمي وكسيك يا سلام تعليقا بما المؤمن بما الكافر شكيو كنت من قبل بل ام ابي اغادر من زاني للدوي او يعني ما تهتتين يا كبرك سلامك معلمك كبرك لا الله وتثبد ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر ياش يقتلوا جوا بكان شعر أوى يا شعر محمد يكون رجله أم بيعماري خو أمريكا سلاسون بقتل خوارج بقتل خوارج وخوارج بون بذابذاني شيا بون وهم من أشد الناس عبادة وخوفا من الله لاها مكث زيادة العبادة عن هبوء لا خواتر سان ورعان هبوء بل هم تتلمذوا على الصحابة أمانك سان يبون طبعا تابيعي بنا قدار بن. خوارج صحابة خوارج أتيا نبوى الحمد لله لتابيعي أمانة درزم تابيعي كان تتلمذوا على الصحابة كتابي صحابة كانوا ومع هذا أمر بقتلهم لما فعلوا أشياء تتنافى مع الإسلام. لقال أواشى خوي بغمري خاصص أمري كردو باكوجتينيان او أو صفة ثانية عن تيابي كباسي لما فعلوا أشياء تتنافى مع الإسلام. إشي كان إنجام ما وكلا قال وهم يقولون لا اله إله إلا الله. ند لا إله إلا الله. اجر لا إله إلا الله كبتنه ب با يعني باريزر بوال ل لماليان وهم وهم من أشد الناس عبادة وصلاة وتلاوة للقرآن. لكاتك أحززوز لحمك سعبادتين يعني بقوة ترب ولا نيجو لخودنا ويقرآن. والجواب السادس قصة بن المصطلق شيوش بن المصطليق. كمان كيوب بن المصطلق وهم قبيلة دخلوا في الإسلام. طبعا ما نهتناو إسلام ومسلمون. لأدواي غزويب بن المصطليق والمضطليق طبعا بهوي جوية. رزق ورحمة خوالي وكخزاني في ربع صلى الله عليه وسلم كنت شي حادث بو قالت يا كابوب خزاني في ربع صلى الله عليه وسلم جماعت همو أوان يعني أعزت كلبني مصطفى كتوبة بردستيان وأوقا وما الحمد لله مسلم الدعاء في ربعني خواني صلى الله عليه وسلم قال حادثة كسر شعبك تقصر كردن ودعاء أوي ككوازة كاتوا بني أوان بنيرن صحابينا صحابينات كوابرة زكاة كه هو بقرأ بلان صحابك ترساو قرايوه زاني أوان أي كجنود لنا بأبن هاتوا ببيغمري صلى الله عليه وسلم كواه أولا زكاة عننا في هذا المسأل سألت شيئا ما ذكرت برواد لأنه بألقاة لك أشياء من لا إله إلا الله بل زكاة عننا أمي الموضع إشتاك يعني أولا نهات بل الله نهات بل الله نهات بل لا إله إلا الله نهات بل لا إله إلا الله يعني هل يعني هل يعني أو شتانه وتي وتي زكاة نهات بل زكاة بل شرط يجوان نبو طبعا صحابك هذا أخواره فرمي يا يوليدينا <سؤال> امنوا ان جاءكم فاسق كبين فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اما وان ابو وخيت على دوايك الكواء تروانين سبرد بموضوعه دروس بك بيغرس اصاب لك الصحابه وين ناس قومك كوان يا يشكانوانيا ولا مذكات يعني اوزكات لا نشو اصلا بلا لعنه تاكو او بلا النايه بل كعكس تشاوري انا كل زكاتك يبين جالي رب موضعي شاهد لمسألكات الشيء أولا الله أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المصدق لجبات الزكاة كلمة مصدق لزمان عربيا لرأة الشيء يعني يعني عامل أخذ صدقات أو كسيكوا صدقات كوكاته أجل وترى مصدق بشدي صادك ودالك أخاوني مالك كزكاتك اللي ورجيري بس مصدق عاملك يكل أكي زكاتك كوكاته قال يا رجل الله النبي صلى الله عليه وسلم المصدق لجبات الزكاة يعني أو كسينات كوا أمر بيك كروبرات زكاة كوب كاتوا يعني العاملين عليها ولكنه لم يذهب إليهم بلامنشوب الآن بل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منعوا الزكاة بنشوب الآن هاتوا وتيهلا أيبيك أمر خاص صلى الله عليه وسلم أو أن زكاةك يعني نامية فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغزوهم يا ما الله عليه وسلم بستكاب الرواد شر يعني قلعك. غزو يعمك. فأنزل الله ويقول ما يتنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا أي بروادا لأن أقر فاسقك هات خبرك يبوئي وهنا جارئي وخبرك رأسا قول ما كان حتى بزان آية وخبرا رأسا يا فتبين بزن ان أن تصيب بجهال نبأه القوم يقبل ما بيوي أقتال على ما فعلتم نادمين أيوب الشيمان فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هم بغزوهم وقتالهم آ يعني النقطة شاهد أواج بقمة صلى الله عليه وسلم وهم يقولون لا إله إلا الله لكاتك يا ند لا إله إلا الله وقالت <تصفيق> لا إله إلا الله ما نعني بو إليه أن بدري بو تبع زكاة يعني لماذا لما بلغوا أنهم منعوا الزكاة كبيرا قيشت أو أن منع زكاة يعني كبيرا فمنع الزكاة يتنافى مع قول لا إله إلا الله كواتا منعك الدني الزكاة لقال لا إله إلا الله دجوارنا به كتب لي لا إله إلا الله شون زكاة نايد هذا ملخص أجبية الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة الخطيرة ألي أما فختي والامي شيخ محمد يكري عبدالوها بو أو شبهي كذب خطره براس خطرناك على صدر زور جاهل أما أروات يعني تي برب صدر جاهلا يك على راسته مدام كسب الله علله بهي إلا كان الله شيطان خويتي رجل, رجل, رجل وتي... وتيتي من لا إله إلا الله لا إله او أو هل حتى عليهم الأخواتر، من الأخواتر سنة هل وشاي أبوها؟ كشف شيخ محمد كوري عبد الوهاب شبهة أخرى. وتأ كان زماني شيخ محمد كوري عبد الوهاب. كان أو أنا وكوتمان أو أن كانوا يجكون رجوجنا زكاةين حجكنا صداقتكن بلا محار يغيري خواكنا نزرب غيري خواكنا ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أويك في غمر بسيك ذو علي الصلاة السلام لحديث شفعي كره كافر ما أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت شبه هئ شيخ كهن ابي زويك ابي رمي خالي الصلاه والسلام فلمتي خالشي لرج قيامته هاناء بن ادم بو نوح بو ابراهيم بو موسى وابن عيسى صلاه على الصلاة والسلام خاله سربي رمي خمان وهم بيغمان يعني الصلاه هل هميان يعتذرون داول بردنك الله ناتوانين ايما هي أو حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينبو لأي في غمر إخوة عليه الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا أما أكنا بالقال كواتها بردن شرقني أجل شرك ببوايا أو خلقا همي مشرك لميداني محشر أما يشبهي طبعا بابزانين آية وآي بالفعل وآية إما إنكاري أكين كيشيك حاوار بريبو زندويك كما هوار بوزين دوبن برودون ينان همو زيندول ميداني محشر هذا مو ابراهيم نوح ابراهيم وموسى عصبي كما صص امانه زندون قامر دونين لزنا ميداني محشر اي ماجي استاب بو انو بروبله هر كسي يق خوندين و ايمان به بي بلا بلا دوام بوك هوري بوك بلا دوام لخويت علا بوك درست مدام زندوب مدام جيل توب مدام ايش دواب كا فلم كمرت نا اما تشش كما لراي خمان أنا لو رجع بد... ل محشر الخمر دونين قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليس شركا هو جينك هانا بردن بغير خال شريجنا إنجا جواب يعنيه تول الجواب وأن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه واتباشيبه خال الشريك لظلم خال زهر ل... لو باكتري كوالشرك بده تباش يظلم بك خال تعالى باشيبه أخوي كوالشيكر دواء طبع على قلوب أعدائه واتا طبيعيه ولا دلّي دُجمنكاني خوي أو دُجمناني كمشاركًا. سلوانه ما ما بزيت يعني معناه بينه. بعد هاي خوّ شيء. لواني شخصه خوي بعد هو يخوّ نزاني. بالكُو خوي بدُوستي خواب بزاني بس خوي تعالى لا خوي تعالى ما دُجمني خوّي. بو لبروي حواري غير إخوتك لبروي بلا إله إلا الله النار بمقتضيات إله إلا الله نار وبريو الدروك وها زاني لسر حقه لو عنيت ببرسي برصي شون أكره كسر زاني لسر حقه وخي بدستي خاد أبنك أشيله خادوش خوار مني خابي على إنبلا خوات على فرمت قل هل نلبيكم بالأخضرين عما الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون أصلا كرتم هم هو ای شوکار و عبادتیان بزهایشو وای زنی ل نفس خواینا کامان ری راستیان گرتوا و هزین دوستی خواین بوی همون جاری اما اما اما شردنی تو از زنی دوستی خوای تو خود خویش شرده خوش بیه شرده خوای دوستی خوی لکلم میده اما مهمه جاله پاچی بو خوایی ک طبیعی ولی دلی بچه من کانی جام کلمی حتی حلوستی ل سرکه هر شد و خالقون بی تو که أعداء هرأونني يا بلال الرقم لأخواني يجون بأخوابا نعم أعداء أول شيء قالوا خوان خرجوا وبزه الله يا رسول الله يا عبد القادر يا نوح يا آدم يا يا يا ياخد فر من الروايل غيري خواتي على بري وأباء بقصي غيري خواك عصياني خواك بقسي كسانك كوا دشمني خوان فناقدني بخواتي على فإن الاستغاثة بالمخلوق <تصفيق> فيما يقدر عليه لا ننكرها يجوا بهاتوا عليهنا بردن بو مخلوق كتوانا إلى سريها كسي ك صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في قصة موسى نمناهن تشاو محمد كرو ولا نقصي موسىم فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه هالكلمة استغاثه لا تكاء وتحناء برد أو كسيك لدosti دosti موسى ولا بني إسرائيل يقول السر أو كسيك دشمينهم وكخبرت كانوا حناء بردن ليرخواي تعالى بمشروع إداني، شو كزندوبو، يا وش يزيدو بني إسرائيل هاد وموسى، موسى فلان قبضي خديك أو تعذام لكاو تبهنا ما وراء، وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليه المخلوق. حرّوكو شون كسيشي زندو هانا باتة بربرة دركاني لحربة يا لغير حربة لوش تاني كأمانة صلاتي عن بسريعة روا بس سكتوا لحربة كاي ل ل لجعية كأبكت كوتونا حوارة جت برادو ورن رزقارم كلام جعية هوش تشي طبيعيش كونه تانون أي عبد القادر رزقارم كوفلان رزقارم كوفلان مرد رزقارم كأمشير كا ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبول الأولياء او في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدرون عليها إلا الله أما إن كان رواك كان هانا أبا لا عبادته كون إذا لا قبر كانوا لا قبر أو لا كانوا قالن أوان أمان بيستنو أوان استجواب بي اي إما أنو على لو بل غير بسر يعني أو إذا ثبت ذلك فاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. كما تقول استغاثي او خلق بأنبياء هانا برديني أو خلق بأنبياء في عمتا او قيامتا أولاً تشيئ ان أينمي داواب كان لخوة تعالى كخلشي رزقار بك أهل الجنة رزقار بي لو نارحتي كوان نارحتي رجو رجو رفعنا رجو يعني بأخلي لونه أنا رح أتي أرزق أي حاجة مثلاً الله صمت ودا وما بوك بأخويته على حساب دا مزليني وهذا كذب أهلي بهاش كذا بهاش توالي جانب كذا جنب دا صلاة يعني هاي يعني أنا أمم بكن بلاه وهذا جائز في الدنيا والآخرة أما نقل آخرة للدنياش جائز إذا ما دام زين <تصفيق> وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي جالسك ويسمع كلامك يعني توبي لا أي حاجة صالح بدين بتقوا دابنيش لي قاله ودابنيش لي قال توجي لخصي تقول له ادع الله لي بيقولي دوام بوك كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته هلوك كان دوام لبيغمرك صلى الله عليه حياته وأما بعد موته بلام الدوام نكي فحاشا وكلا انهم سألوه ذلك نخر شتوانية بهشة ويا نخر نخر شتوانية أوان دوام أوان صلى الله عليه عند قبره لا قبرك بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائي نفسي؟ قال إنك هنا وندا، بقولك سلفي صالح رحمة إخوان لبي إنكاري أو أنكر دوكتور لا قبركش دعاء دعوة لأخوام بكي؟ لا قبركش دعوة لأخواب بكى حتى رومتنا قبرك قال لنا روما كرا قبر، بيش كرا قبرك وروب كرا قبلاه دعوة لأخوابك النجرو كيتا قبركوا ليش ولا بلي بن قال لي يا دعوة نتجاي أويد عوالة لنفسي يعني الشخصي بيغمر خوي صلى الله عليه وليه وسلم. أما بريتيقول كلام الشيخ محمد كر عبد اللوabi نسأل الشيخ الشيخ فوزان عليه هذه شعبة أخرى من شبههم وهي أنهم يقولون أما جيش كيل الشبكة عن تريان قالين إنه ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمى أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم الوقوف والقيام على أقدامهم خمسين ألف سنة والشمس والشمس قد دند منهم فالخلائق كلهم مجموعون من أولهم إلى آخرهم في زحام الشديد والشمس على رؤوسهم قريبة منهم وهم واقفون على أقدامهم فعندما يحصل لهم هذا الكرب يتذكرون الشفاعة عند الله عز وجل قال لي إجلال شبكاني أن صحيح حديث الشفاعة عظمى سابد بوك خلت لروجي قيامته كاتي كان راوستاني كي زور راوستن خوفنا من بلنا خوش كان جاهزار صالة وخطان زانن وخير نزيقة بيته ولا سر سري إنسانة كان خلقها مي كوبته ولا أولها تا آخر لبا وكعدم وحتى آخر كسر روش قيامد ليزدحمي كي زور زور شديد وقربا الغي كي زور زور نارحتا خور لسر خلق زور زور نزيكا هم يراوس تا ولسر بي خوي نارحتي كان أتيجن كأمي عن توجي بي لمه منارحتي بيلي أنا كيتو كشف عدل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 ایش دلیل بود نه کالم نه توالم. لبرویی که من گناهم کردو کاتی خویل کاتی که ام گناهی او کردی، توبهای کردو خواج خوش بجلا وعلا. ولی شرم کال خویت علا. ولی من روم نای دوال ثم میتونی ایلا نوح، اولی رسولی فاعتذر. یا کمپی قمبران نوح. لبرویی. بیتمن فرقی لبینی نبی و رسول. بیتمن رسول اوکسایکابو مشتریانیه. آدم بو مشتری نیه رابو. آدم نبی بو. اویبو مشتریان بینی رابی و تن رسول. اویچه که لفرق کانی لبینی نبی و رسول. أو اعتذارك على نات ثم يأتون إلى موسى فيطلبون منه فيعتذر ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام آخر الأنبياء بني آخر آخر الأنبياء بن إسرائيل فيعتذر لأن الموقف موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى والرسيء أما موقف الزرقة وريال الرجاء مات إنسان دائما يجلو ببيتهوي جرأة آزاية الإنساني مسلمان أم موقفة بيناتها برشايخو الكالروجيك اللي عمد لبردمي خواهيه واسطيك هزناتواني بهشيه ويك أو تناند آدمه أو نوحه أو موسى وعيسايا هزناتواني حر أصلا برون تكاشف كان لخواهي تعالى ببارهنه وكاللغاتي كان جيانيا بفغمبر آياتي وبالتقوى بإمار ريشتوا أي أوم الهراني أمرو كواه أمر كان بفساد و بظلم و, و سي يعني اما ابيتا هو كاريك بو اويكاتوه هيتش كاتيك لما انا نترسي لدنيا وشوني شانكي وإنكاري شان لبكي اشكال لو موقفين روجي قيامة ابدا دالك ككساني برزو بحرمتو انبياء رسول الناتو انقصبكن قوية على فرملا تسمعوا إلا همسا مزانا كان موقفين شي عظيمة اما دائما اما ما لبرتشاو بيتو ازاو جري أبي لموقفكانتا بحق بكافر وبمنافق وبمشتاق وبحمو ملحدين وعلمانين وليبراليين وحتي كسانك ذلك غير خايب يا فين بلا أخوا رزقك ما تأو موقف تو لو له موقفة خود رزقك كي تجاي من رزقك أجر من توشى معصيتك بلا أما نحن يعني على الناتوانين شو كموقفك ظر عظيمة ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه واله وسلم فيقول صلى الله عليه واله وسلم أنا لها أنا لها طبعا او قي ابي اميدا انيا خايتعالى ابي و و وامشرف ما بسبو او ثم ياتي ويسجد بين يدي ربه ويحمد الله ويثني عليه ويدعوه ويستمر ساجدا بين يدي ربي حتى يقال له سجده ابا وخايت بروتعال وسباسي خاك و شكري خاك وتمحي خاك بكلماتك او رجاء للخوف عليك حقا دار من حد تكلماتك اللي, اللي حديثات ولا أورو جفير مكا لهم بس ساجدي أمينيته وحتى بي أو تري حر سجد أبا و هر شكر إخواكا و هر ثنائي إخواكا و هر مدحي إخواكا حتى بي أو يا محمد ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع أي محمد سر برسكرا صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله شي ألي أدريته تكاة شون أكي تكاكت ورأجيري شفاعت بكا شفاعتكد ورأجيري که من اگر داره با کاله وش فرده شفاع سال توتا، ابی آوشتانه بیک خوار رازیه لی، یعنی است حتی ابی غمرسلاسم لیبل خوای باکو دایکم خرابهج نه خاطر باهشت، ابی خوار رازیه لیشکی، شک خود آن زان لحیثی صححات و من اغلب بخو، ناتوانی نبی غمری ابراهیم نهیچ بی غمرانیش که کل دواه وش فاع داکن، ناتوان شفاع دبوه هیچکسی ولحیثی صحیوارید و إيه إبراهيم شفاعت ببالشي بك على تعالى نا أن شفاعتك يقبلناك فتا قدر من شفاعتش يكم أبي بك بكا كخوالي دوه مش أبي بوكسي بك كخوالي وكسي راضي بك كمشد جنبه كموحد به لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الله ويشفع ابتداء بل استأذانا من ربه يعني هكذا لا يخويت بارط على شفعتي يقبلناك له إلا بخوا إذن بها وفي الله صلى الله عليه ناتب لأخوة تعالى على بداية أتى إذن لأخوة تعالى ورنك وسجد بين يديه حتى أذن له وهذا كقوله تعالى كسجدك أباو إذن ورنك وإذن أياه أخوة تعالى كسجدك بركات كشفعتك بك أفرمي من ذا الذي يشفع الله ما من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الكرسي زربية آتي كورسية لبرا بز معنى كي نازاني أما مشكلة كمانا معنى آيات كان كي كشفعتك شفاعت كالأخوة تعالى إلا أغرخوا إذنينيها أبي إلا إذن واربكري وأبي أبو كسيك الشفاعت بكري كموحد بيكي أخوة پرزلي فيطلب من الله أن يفصل بين عباده ويريحه من الموقف فيستجيب الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لخوا دواكا كوا حكم كالبين عبدكانيا وإسراحت لو موقفيا واخوة على شفاعتك قبولك وهذه تسمى الشفاعة العظمى اما بيوتر شفاعة قورة والمقام المحمود بيوتر مقام محمود لبروي هموك سيق او مقفيك صلى الله عليه وسلم كخلشي ابيتوهي رزقار كدني خلشي يعني كاتبك بيغمار صلى الله عليه وسلم او, أو شفاعتاك وحساب داءن اليه خلق لنا راحتي رزقاري بيانا رزقاري بي بلبروي خلشي هموي سباصي بعمرك عليه الصلاة والسلام ويبين وهي قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا خاتم تعالى زيندكات الأرجوقة يوم القيامة ومقامك البيع بخشة كخلتي حمود سباصدك على سري كمقامي شفاعيا فبمعنى أنه يحمده عليه الأولون والأخرون لا أول تأخيري خلتي سباصي بعمرك عليه الصلاة والسلام ك داروا <متحدث> زي خير وقير نوى وتشي أوبن كلو موقفنا راحة يا لو انتظار خو ترى زين انتظارا غير عذابي شيل قالنا بهرنا خوشا ستوبره بسوي ساعات يا انتظارك بياد نلا نتأكي حتى على اللي سرراحة شعبي اللي كرسي انتظار إن جايل لو عذابه عشان يقنا خوشا كوترز قربون لو عذابه مقامي <متحدث> محمود قال القبوريون هذا على قبر فارست كان دلهم كأنت درست هما بكسر يقولون كلاس القبر جهواري قبرك آكب يقولون قبر فارست مشرك نجوك أو سلفياني سلف يعني أمرالا باء أو شركة إيكا بس خوي مشرك نيا أي موحده كا كا أكير موحده بيا ما يقولون هذه شخص موحده لا والله موحد نيا يك خوا فارسته لا والله قبر فارسته ويا شيء غلط قال القبوريون فهذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين ألا قبر بارستكان؟ طبعا القبر بارستكان علماء شيء أنت يا قدار من علماء قورا قورا لنحو لا صرف ولا فقه ولا شيء. باز توحيد تشارع زاني فأنتم تقولون لا يشتغاثوا إلا بالله ألا أمانيا لحديثي صحيح هاتوا استغاثك راو بآدم إيو جلناك راو إلا بأخوانا به إيو بأمبيانك راو أما مشريك كان الله ألا وقالوا فهذا يدل على أن طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم جائز حيا وميتا وكذلك غيره أما دلال لأكا كذا وكذنية الشفاعة لا بيغمر وصدهم لا غيري بيغمر بمردوتي وبمردوتي جائزة جوابي أمد والجواب عن هذا كما يقول الشيخ وكل الشيخ جوابي يا أبي أبي إن هذا طلب من إنسان حي قادر على الدعاء يقول ورد ببنوا طوزق أقلتان بخنكال امل الموقف في روجي قيامتها همي هات تو همي زندو بتو خدر نظر امروجي زندو نوايا امروجي زندو نوا ورا وسانه لا نزان, نزان لو غرفانان همي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 كابري بن إسرائيل داويل مساكد كالحالة حياة مسايا داويل مساكد كوا لتجدوا جبنا كبير متباه وكما استغيط الإنسان بإخوانه في الحرب وغيرها هروك شو إنسان لحرب دولة برادركاني كاكا جل كا موقفه شين أخشا أبو بنبهناء ورزق فهذا فيه دليل على أن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه جاهزة كو تهنا بردن بو زندوك لو كتواناي هي أبي أجدار بينها ياكم زندو بدوها مش تواناي أبي أجر زندو بتواناي نبي نابي اینست تو با زنده یک بله که پری پیانه بیه ولادی ۲۰۰ دفتار دلارم بره آخرش چیه بو؟ آشیتی تو ای پیامه؟ چه تو آناییه؟ بعضی زندوشه کارتی که ما به زنده بیه دوام تو آناییه بیه. ولی یقع اومن ال امم یوم القیام هو استغاثة بالحی و طلب الدعاء منه. آویکل لروش قیامت لامم رؤاد لروش قیامت. آوید دعای کردن هانا بردن ال بازندویک و دعای دعای كدعابك فيجوز أن تذهب إلى إنسان حي قادر يسمع كلامك وتقول يا فلان ادعو الله لي بكذا وكذا كواتا يستش بروي بلايكسي كالزندو باتوانا بجوي لقصة كدب لمجلس تابب في عبار داوان والصحابة كانوا يعملون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي صحابة من لقلبي غمر أم جام أدا عليه الصلاة والسلام وليس هذا من الشرك إنما الذي يكون شركا وانكرناه والاستغاثة بالميت أو يمين كاري قال إن شيركو وإنكاريا كان أواكوا هانابردنبو مردويا وهذا لا علاقة له بحديث الشفاعة أما هج تيونديش بحديث الشفاعة هنيا لأنكم تستغثون بأموات وتطلبون الشفاعة منهم والأموات لا يقدرون على شيء يا بني إلهانابندو مردوكان دعوا الشفاعة هنيا لأن مردوكان هج جند صلاة هنيا فلا يجوز أن يذهب إلى قبر يستنجده به ويدعوه أو يطلب منه الدعاء أو الشفاعة أو غير ذلك فتنابي إنسان قبرك ففيه فرق بين عمل هؤلاء المشركين وبينما في الحديث الصحيح كاين فرق بين عمل حديث وفي قصه موسى عليه الصلاه والسلام بهذا التفصيل زالت هذه الشبهه والحمد لله أبم روشن كردنوايا، بمبيعن كردنا، أمس شبه الحمد لله. آخر مقطع لدرس أو قسم الرابع ودرس دهات، إن شاء الله. الشيخ محمد كوري عبد الوهاب الله يهولهم شبهة أخرى. خلاش شبهة كتير عنها وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار. يعترض له جبريل في الهواء طبعا بدايه قصه ابراهيم آية صحيحه يا نا من نقطيك مزليك هاتوا بوشي شيخ يجاب اياتوا بزي شارتناك ابو شي بو صحتي يا ناصحتي قصه ابراهيم صححني يا ميكيس تبازك يا قدار ما هو امامي لتفسيرك يا بي سند يبقى بسند الجريوات شو الصحيحه لما ما النص نيا بلام ام چيا بو ام بابتي الردا وتوب جوابيا وتو يعني ردانوي امشي بهيبه شواز قال يقل شواز كان ويا كبلين صحيحني خو اجل لا اي صحيح وربها جاب تامينه او مو ضعك يعني جابلين محمد يقول رد لو بس الفاضي او انك الي صحيحه يبقى شرب جاب تامينه قصه جيا او قصه ابراهيم لما القى في النار اعترض له جبريل في الهواء كانتك ابراهيم اغري بو كرائه تاجر جبريل الهواء دلكوا ب بإبراهيم فقال له ألك حاجة هجت بريستة يعني مليار هيارمة الدم فقال إبراهيم أما إليك فلا تينا خربتوه دعوة ليناكم دعوة ليناكم دعوة لأخوك تحسبي الله ونعم الوكيل فقالوا إن جاء من أمعه النوى ألين فلو كانت الاستغاثة بجبريل الشركين لم يعرضها على إبراهيم أجر أما شريك به أم هانا برنا ها شريك به يعني ناتج جبريل بإبراهيم بلا تجدواه، بويش دواه اللي يبكي. سليم شوف هيك يعني. قال بحش هم مش تج، هاي جبريل زين دوا لنا، وإبراهيم يشيبيني هو. هيك مش كلابانية كاستي زين. فما لا يك يقدر كي يبتو بلى يرمي تجدم، آه يرمي، آه الله يرمي تيم بيرمي من أبى بشريك. يعني ما لا خويه، يعني هزور بتعالى شو بهيك يزور زور بتعالى. فشان قصة خوي صحيحة. فشان إبراهيم كي شينا كرد لبرؤي وتوتيمن من توكل سر خواكم لسر زندية ناكم نجل براوي الشركة لبراوي الأخوين وردوا خاكم استعاني بأخواتك دوا. أنبياء ورسول دائما قال قضاينا رح تيها تبي تبرد مين الراسن تو كلان لسر خواك بستوا حتى خويت على فلم وعلى الله ها فليتوكل المؤمنون مؤمن بله سر خواه تو كل بست. إنما ذلكم الشيطان ويخوف أولياءه فلا تخافون مخافون إن كنتم مؤمنين، هل تكون صريحة لو كإنسان رأساً لقل خوايا دوابكا؟ بلهم أقل زندوية كشبه ويارمتي با، هيتش شرقنيها، فيما قصة كمان لسر مردوها فالجواب، باب زين جوابي أم شبهية تشونينو، أن هذا من جنس شبهة الأولى أم لا، يعني شبهة كانت لا، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه أه جبريل شتي كي بيوت و عرض شتي لك كردوبوي كتوانا هي بسري ا بينفعلت انا هي جبريلتي بقوت هاي قوله شي الله فانه كما قال تعالى قال الله تعالى في شديد القوى يعني زور, زور بهذا جبريلتي بهس كهربالي شي اسد اجير كوش 600 بالي او زخامه قوته ابي اغير شي حد غفنجي فريد على مشترك وما في كوتايتين اتواني انا اتواني فلو اذن الله له ان ياخذ نار ابراهيم وما حولها من الارض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لا فعل لكنه عزني بيا كما اجرك ابراهيم حتشج لدور بري او عرزاها لا ولا شاخ ولا حتشتك بباب ومشرق او بباب ومغرب اي كرت فلو امره ان يضع ابراهيم في مكان بعيد عنه لا فعل لان ابراهيم هل قريبات شنو يدور لو رزغارك أي, اي كرت اي كرت ولو امره ان يرفعوا الى السماء لا فعل أمري بكده برز كدهت أو باس ما أقول شون عيسان برز كده أي كدهت فهذا ما شتيك زندو يعني كسيك زندو كجبريلا يعني متيز زندو ككو إبراهيم واتا قده واشيك بيلا حالتك شتيك شرقني أما باسي مردوانك إن كاناتو أنه يشبك وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجل المحتاج فيعرض عليه أن يقرضه او أن يهبه شيئا يقضي بي حاجته فياب ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر ويصبر الى أن يأتيه الله برزق لا كسي من تفيل أحد أما وكسر جوا دولا من مالك زوريها يدبك سر في فقير له ها تشي ده أو مال ده قرض ده مي مال ده مي بي أبو قرض ده أدمي مال ده من بي أبو بخشم هربوا خود مش مراوا أيش بقوله من نام سواص من كم حزن كم دعوة لكسب كم خود جائزه بس الله حزن كم حزن كم خا يقرب يوم بخشه بو بيني من صبر جملة سر فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ أمو الشك لا زور يا زور الشيخ الله هذه آخر الشبهات التي ذكرها الشيخ شفزن الله أما آخر شبهة كذا الشيخ محمد كور عبدلهاب لا أجرته في هذه الرسالة العظيمة لم إنما جوريا براسك ككنيك كما بلام تكنيك معاني جورو عظيمتها فأجاب عنها بجواب سديد موفق وهي جابي شيء زور رأس تدرس مفقعانية وتواء كألا أن عباد القبور الذين يطلبون المدد من الأموات ويستغيثون بهم يقولون إن هذه الاستغاثة ليست شركا أو عليك داوي مدد مدد يعني داوي يا لمردوان أكن هانايا ابن أبوابن هواريا ابن أبوابن بدني أنا ألين أمانا شيرجنيا ما هوارن بردو هانا بردو شيرجنيا وذلك بدليل قصة جبريل عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام حينما هو كيف النار يجلب بحساب إخوان قصي إبر جبريل قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت يخرأ أجركوه فإن جبريل جاء إلى إبراهيم كما يروى أها أجدار من الشيخ فوزان كما يروى يروى لصغيرة تمرضة يعني حديثه قصاحنيا اكتب بس سنداته ف فقال جبريل لإبراهيم عليه السلام جبريل لإبراهيم وتحلك من حاجة أو خليك أخرت النع أجرها هي تبي بكم يعرض عليه المساعدة لإنقاذه. وتأمرتي بيشكرك أبو رزقارك. وجيبريل عليه السلام لا شك ذو قوة عظيمة. ممانعة كجيبريل شخواني هذه كيزور جوريا. وعنده قدرة على إنقاذ إبراهيم. أتواني إبراهيم رزقك. وقد وصفه الله عز وجل. فقال خايجر وصفي. شيء جبريل كردو فرمية ذي قوة عند ذي العرش مكين. وتخواني قوة كيزور جوريا. لا لاذي العرش كأخوة جل وعلا خواني عرشا. مكينة مكينة يعني صاحب مكانته شجورية لو بعاتش جوروب الرزية وفي الآيات الأخرى ذو مرة شغلة يعني ذو قوة يعني قوة خلوني قوته هذه زور جايبا فعرض جبريل على إبراهيم أن يساعده في خراجي من هذه الشدة جبريل مساعده يا رب إبراهيم فتكلمنا رحت يا فلما كان إبراهيم عظيم الثقة بالله عز وجل قال له إبراهيم او وكل كي جورب ولا ولكن يقولون ان الله يقولون ان الله فلا ان الله الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان يطلب من مخلوق الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله ولكن توجه إلى ربي كما صح في الحديث أنه قال حسبنا الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون هل الله يقولون الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون مش الله يقولون ان الله ان الله الله يقولون ان الله بس بدا زور بداخله ترسو بيمي كافر ومنافق ملحد إنساني خراب كارواي لكردوين كإيمانه كمان كذبوا وحسبنا الله ما لبير تهم فهذا من باب التوكل على الله أما لباب التوكلة أما بيشتوىني بس طوب أخوا وبس وتفيض الأمر إليه وهذه صفة أكمل الخلق يا وتماشاكن يعني في غماران عادة ينو أبو علي صلى الله عليه وسلم كادوا جمنها رشاي كردو يكسروا تجانتي يا ما بيشتوىني من بخوا بس وطاع شيء كان بيكن، وإخوانه يقولش شيء دعنا قبل قدر إخوانه الأواة كذنات واني يجزر اللو قدر إخواته تعالى، بولا بولا بره، أما الصفات أكمل خلق إيمانا، حيث إن إبراهيم رفض مساعدة المخلوق، آية كإبراهيم لم قص أجر صحيح، بصحني أو كوتمان رفض مساعدة يا أرمتي مخلوقي شيك دوكا جبريله، وقبل مساعدة الخالق، قبول مساعدة إخوانك إدوار. لأن مساعدة المخلوق فيها منة وحاجة إلى المخلوق. تهرك سك مخلوق بيار متيك باشتيع لما نتية يا بسأرتوا يعني تشاو جري دستي أبيه. بيا جل قبلي أو أنا كي باشتريكه. خارج بيشيكي ما دام أتوانى هالأبى خايتوا على وتأ بون من بون من باب الزكاة دانه. نا فرمة أقيم الصلاة وآت الزكاة شريعتي خواني أنا. هاي ورناقة هاي ورناقة أو يكوا فقير ورناقة. على من ولا خايت علىكم. اول شيء كلا ورغريشتي كنشريي نكردو يعني املو باباه ومساعده الخالق سبحانه وتعالى لا مننه فيها لغير الله يا متياني خوابو مخلوقاتك اني منتي كسي ثانيه الا منتي خويتها لما لو ابراهيم حزكته منتي خوق والك وهي فضل من الله سبحانه وتعالى اما جبخش من دي خوي يوريبو او وجب لي العرض على ابراهيم شيئا يقدر عليه وهو عرض من حي حاضر قادر كما يعرض الغني على الفقير مساعدته بالمال امش بيش كش كرديني يارمتيكه سيك زيندوي امادهي بتوانا ها قالو كچول دولمنك لسر فقيرك بيشكي مساعده يرمتي اكا عليها او مال شي دي به سرچو جايوجا قبوليك اتوانو قبول شي كيف خويت وليس هذا من جنس الاستغاثة بالأموات أو الغائبين الذين يستغيث بهم القبوريون أما لجنس أو النية كحوار بالنبوء مردوان أو كسانيك ديار نين بل حال حياتي الشاب مادام ديار ناب فإن الأموات لا يستغاث بهم مردوان هانان بنابري ولا يقدرون على ما طلب منهم تعانان بسرشتكاني كدائع ليكري ولا يسمعون دعاء من دعاء حتى جوان النية كسانيك داعي لواني بقوله شن ما آياته إهنينا على فرمه خليد عو الذين زعمتم من دون الله أي محمد صلى الله عليه وسلم توبة كان لو كسانى كأي ولا غير إخوة وازعم أبنك درواي إشك تان أمر كذبة بوهتان إفتراء كوان جعلتان ويارمتتانين لغير إخوة دواب كان لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض كلمه مثقال يعني بقدر بقدر ذرة يا جل اسمان كانوا الزويه مالك نين ان خاوني هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان كانوا اشياء يعني, يعني ان هناك بهيش يوي يارمتي خويا نه ولا دروست كندي اسمانه كانوا الزاويه او شريكي بن وما لهم فيهما من شرك يعني دروست كندي اسمانه الزاويه ما نهونه تا شريك خو لا دروست كندك بلک حتى على درز بني خوشانه برداريان نه كردوا وما له منهم من ظاهر خويت علاج هيچ چي نهنا نه نه او کو ياريده درو پشتوان بو ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له وشفاعة جي استفاديني للا إخوة تعالى إلا أبي إخوة إذن با إذن نيا أبي إذن با بكسي كشفاعتك أكا ولوكسج رازي بيك شفاعتك يبوكري أجينا أو شفاعة جي لا تنفع أو شفاعة من فيها وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك بارو ارتقائي راس تقيني أخوة راس تقيني بارسلعي كالله تقيني أكا الله أو او ايوي بخيو كردوها او خاواني ايويا وهروها له الملك ملك همي هي اوه هي كزنيا والذين تدعون من دوني اوي ايوي لغيري خوا داوايان لأكن يعني ايان فرستن ما يملكون من قطمير كلمية تدعونها قدار بدعاية عبادة بدعاية مسألجية يعني كاتك ايوي عبادة يعنبو كان على كان سمعطاعيانا كان ياخد داوايان لأكن هنا ينبو بان لغيري خواه ما يملكون من قطمير خاوني قطمير يجنين قطمير كيا سك لما القرآن خاط على كافر لحقي لحق كافران قال أمانة نقطمير ونفتيل ونقير ونا نقير هجس ف يعني بقدر أمانة بصلاة يعني قطمير بديتي لا أو برد تنكية لسرنا أو ش خرماها برد او هو قطميره نقيريش أو كنا يكلس ربشت دلك خرما كيا فتيلش أو ف تیله کلا ناو ناو چه خور ما که وکر تعال دزی اجواه، تعال دای اجواه. باقدر آوا خوانی هشت جنین باقدر آن دش. کتن به اهمیته. فرمایند تو دعوهم نه اسمع دعای آقام. اگر دواعلی بکند جوای دعای اونیا، ولی سمع باگری من جوش آن لب. اه مستجاب ولکو. جواب نهانم. دواعلی نخواهد بود تعالی ما قبول که و خواه تعالی امشوبانه برای من تو لنا آخال که آخال بكر إنه بلا خوا فرستي بكر إنه بلا بردن بلا خوا اي خوا بزنيا اي خوا بزنيا اخوا بس دعوة كن لخوات تعالى ما قبلكا ودرسي دعات إن شاء الله إني بشي أخير كتابك كا بشي شو كتابك يا الله الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم أتادوا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمده أشهد ان لا إله إلا استغفرك واتوب